ذِي إِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُهُ عَلَى من والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فللله وللرسول وللرقربا واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا, كي لا يكون دوله بين الاغنياء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 ومن يوق شح نفسه فأولا